قل الساعه قل بلى ربي لا عالم الغيب قل الغيب لا يعزو عن نومه ثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اصغر الا في كتاب مبين لا يعزو عن نومه ثقال ذره ولا في الارض ولا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 وَيَوْمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَيَوْمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا هل على رجل مزقتم كله مهزة إنكم لفي خلق جبير الله كذبا أن به جنة أفتوى على الله كذبا أن بل الذين لا يؤمنون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 ان نخسف بهم الارض او نستق عليهم كسفا من السماء ان نخسف بهم الارض او نستق عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد لقد آتى داود لنا فضلاً. ولقد آتى داود لنا فضلاً. يا جبار أوي معه وطير. يا جبار أوي معه وألنا له الحديد. وَلَئِن مَّلَأْتُهُ الْحَدِيدَ أَنَا الْمُنْسَدِغَاتُ وَقَدْ دُرْ فِي السَّرْدِ أَنَا الْمُنْسَدِغَاتُ وَقَدْ دُرْ فِي السَّرْدِ وَأَمْرُ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ولس ليمان رزح وجوها ورواحها شه ولس ليمان رزح وجوها شهو ورواحها شه وأسالنا له عين القصر ومن الجن من يعمل بين يده بابن ربه ومن الجن من يعمل بين يده بابن ربه ومن يجز منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعيب ومن يجز منهم عن أمرنا نزقه من عذاب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 أمن آل داود شكرًا، أمن آل داود شكرًا، وقليل من عباد يشكرون، وقليل من عباد يشكرون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 فَلَمَّا قَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ تَرَى قَوْمَهَا كُلَّهُمْ يَنظُرُونَ أَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ فَلَبِثُوا فِي الْعَذَابِ لقد كان لسبئ في ما استرهم آية لقد كان لسبئ في ما استرهم آية جنة لعين وشمار, وشمار قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة قريبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين جعلنا عليه كلالًا و بدلناه بجنةٍ جنةين وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكلٍ خمطٍ وأسمٍ وشيءٍ من سدرٍ قليل كل خمص وأث وجيم من سير قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجادي إلا الكفور؟ وجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَّانٌ ضَاهِرٌ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّدُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَّانٌ ضَاهِرٌ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّدُ سيو فيها ليلا وأياما آمي. سيو فيها ليلا وأياما آمي. فقالوا ربنا بعيد بين أثاثنا وظلم أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 كل قد درنك شكوا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريق من المؤمنين ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريق وما كان له عليهم من سلقاء إلا أن علم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وما كان له عليهم من سلقاء إلا أن من يؤمن بالآخرة من هو منها في طوبى على كل شيء حفيظ طوبى لك شيء حفيظ قولوا الذين نزعتم من لا يملكون لبقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرط وما له منهم من وحي. لا يملكون لبقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ حتى قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات قل من يرزقكم من السماوات والأرض. قل الله.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 وانما تعملون قل لا تسالون عما اي والله ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يَا أَصْحَابَ النَّارِ ادْخُلُوا فِيهَا وَأَطْفِئُوا الْقُعُودَ عَنِ ﴿قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقّ قَدْ شَرِكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَسِيبُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقّ قَدْ بل هو الله العزيز الحسيب وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا عنه ساعة ولا تستقدمون قل لكم مني عاب يوم ما تستحرون عشر ساعة ولا تستخدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه الذين كفروا لن نؤمن بعاذ القرآن ولا بالذي ذن يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول ولو ترى الظالمون يوضع بعضهم إلى بعض القول يوضع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين الصب يقول الذين لولا أنتم لكان مؤمنين. فَأَيُّ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَتُهْدَيْنَنَّ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ قَدْ أَدْرَيْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ قال الذين استكبروا للمذين استضعفوا أنحن خدرناكم عن الهدى بعد إذ بل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نكر الليل والنار إذ تأمروننا أن نكر بالله ونجعل له أندادا وقال الذين فَتَمَا نُذِلَّتْ كُلَّ لَيْلٍ وَالنَّهَارِ تَحْمُرُونَ مَا أَنْشَكَرَ بِاللَّهِ وَنَعْلَنُ لَهُ أَمْدَدا وَأَصَرُّ نَدَامَ تَمَا مَنْ رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كفروا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 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذدين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذدين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 َعَلَّمَنَّ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَادَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ وَالَّذِينَ عَلَّمَنَّ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَادَكَ فِي الْعَذَابِ, في في العذاب قُلْ إن بِصُرُّ الْإِذْ قَالَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَدْخُلُ كُلَّ شَيْءٍ يَرَى وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وهو خيرواذيين وهو خيرواذيين وهم يحضرون جناً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولي بل كانوا يعبدون الجن, كانوا يعبدون الجن أكثرهم, بهم أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يجنف بعضكم لبعض ولا درزا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَنَا تَقُولُ مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ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 قال الذين تفوا للحسن لما جاءهم إن هذا إلا سحور. وَلَمَنَعْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ الْوُسُو نَهُ وَمَا أَوْصَلْنَا إلَيْهِمْ قَرْلَةً مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أَوْصَلْنَا إلَيْهِمْ قَبْلَهُ وكذّب الذين من قبلهم وما بلغوا من آتيناهم فكذبوا رسلي وكذّب الذين من قبلهم وما بلغوا من آتيناهم فكذبوا فكيف كانتي؟ فكيف كانتي؟ قل إنما أعبقون بواحدة. قل إنما أعبقون بواحدة. أن تقوموا لله مثنى وبرادات وقرادا ثم تتفتروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إنه وإلا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 قل إن ربي يقذف بالحق علَّامُ الغُلوب قل إن ربي يقذف بالحق علَّامُ الغُلوب قل جاء الحق وَمَا يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي. قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي. وإهتديت فذما يوحين إلى ربي. وإهتديت فذما يوحين إلى ربي. إنه سميع, قريب إنه سميع قريب ولو تغى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو تغى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب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 ويخذفون بالغيب من مكان بعيد وقد شفروا بهم قبل ويخذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا قُيلَ بِالأَشْيَاءِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي مُرِيبٍ